وقفنا في الفقه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال قالب من جوز بضاعه الفقه اربح البضائع نعم ثم صلى لله الحب في الله والبرضه في الله والفكرات في الاء الله ودلائل صنعه والوعد والوعيد هو الأصل الذي يفتح أبواب الخير وينتج أفعاله طيب ويف نعلي بقى ثم الصلاة يعني بعد الجهاد والعلم أفضل التطوع الصلاة تأكدها كسوف ثم استسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي طارة ويترك أخرى لبال الكسوف تأكدت بالدوام عليها أنه لم يدعها أبداً طيب هل هذا لا يدل على وجوبها؟ طبعا مع جمع الأدلة الحديث الذي قرأناه يدل على أن الزيادة عن الصلاة الخمس لا يجب وهذا يرد من أوجبها شيئا من الصلاة غير الصلاة الخمس نعم <تصفيق> من الاهل لم يقع الا واحد في حديث سمعناها كده طيب بيقول لي ترادف الاخبار المختار صلى الله عليه وسلم قال استقيموا لن تحفوا واعلموا ان خير عملكم الصلاه وهي غير اننا اكد الفروض طيب نشوف بقى ايه مسألة إنها لم يمقن إنه ترك الحاجة هو لم يقع غير مرات مواحد يعني ما مفيش تعليق يعني مفيش معلقش على ايه على, على الشرح يعني ده يبقى على هذا الاساس ما يعني يبقى الدليل ضعيف نعم يعترف بانه لا هي أكد السنم وإحنا بنا بصر من دية وصورة وعليها وعليها وعليها نفسه فأي حبيث تتايا حث عليها وعليها نفسه عملهاش بنفسه مين اللي قال كده زي ما عملهاش بنفسه حث عليها وسكت ما صلاش استثقاء أبدا ولا قلب العباية والعمل أي حاجة أعظم ما عزبش على طول عيه ها ايوه اللي تكررت ما يمكن لو الكسوف تكرر كان برضه الوتر والله اعلم اتخذ التطوع الوتر اه قالوا واجب والوجوب عندهم يعني أقل من الفرض شويه ده انا اقصد اا اكد من اكد السنن انا ما اعرفش هو إن قولنا انه اكد السنن الوتر ولا <تصفيق> <تصفيق> سنن الصلاه اكد الصلوات يعني غير الواجبة الوطر الاختلاف في وجوبه لأنه صلى الله عليه وسلم يمنقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببه بخلاف الاستسقاء فأنه كان يستسق ترتم ترك أخرى ثم تراويح لأنها تسن له لها الجماعة دي ممرأة ايه واحد ولا اتنين مكتوب واحد برضو اتنين بقى دي تبقى اتنين بقى والله اعلم مش واحد لانها توصل ملاح الجماعة فعلوا اشبهت الفرائض في هذا ثم وتر لأنه تسنى له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة ورؤيا عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبري أن تقبل له شهادة تشوف يعني مهمة أوى عند الإمام أحمد هيبقى الأشبه أن الوتر آكد فقد قيل بوجوبه وقال الشيخ الإسلام وما تنازع الناس في وجوبه أوكد للناس تنازعه في وجوبه يبقى أوكد لأنه قد يكون واجبا فيأثم المرء بتركه فظاهر ده أوكد ولكن ما قبله تشرى له لا تشرى له الجماعه مطلقا بخلاف الوتر فانها لا فإنها فإنها يعني صلاه الوتر لا تشرى له احد فانه بقى او لا تشرى ولا ايه لا تشرى له الجماع الا اذا كان بعد التراويح والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها وللثلاث والخمس والسبعة والتسعة المتصلة والإحدى عشرة كما لا يعني ليه أفرد الإحدى عشرة هذه صح أن نقول بأكدية الوتر بحديث أفضل الصلاة بعد الفريدة قيام الليل قيام الليل عموما طوايح والوتر ها يا قطع شات ايه يعني يبقى قيام الليل كله على بعضه أفضل من الاستسقاء يعني ومن الخسوف والحاجات دي أفضل الصلاة بعد الفريدة قيام الليل والوتر طبعا يعني هو بعد الترويح وده فيه نظر برضه طيب ماشي كما أن المغرب وطر النهار اسم للثلاس المتصلة فإذا انفصلت الثلاس بسلامين أو الخمس وما بعدها كان الوطر اسما للركعة المفصولة وحدها قال صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت فأي يا سيدي لأنها تسمى له الجماعة والتروحة وهو سنة باتفاق العلماء وروي عن الإمام ما طرأناه وليس بواجب خلافاً إيه؟ لمن قال بالوجوب وهذا عند جمهور العلماء ومصحابته والتبعين فمن بعدهم مع إجماعهم أنه ليس بفرد على اعتبار أن الأحناف قالوا هو واجب ليس بفرد فعلوا بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فوقتهم من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر قيام الليل قلنا يبدأ بعد صلاة المغرب أما الوطر بالذات فلا يكون إلا بعد صلاة العشاء أما قيام الليل فيكون بعد المغرب لأنه في الليل فيصلي ما شاء بعد المغرب وبعد العشاء إلى الفجر ولكن الوتر يكون بعد العشاء وآخر الليل لمن يسك بنفسه أفضل وأقله ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل وهو مسلم ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنه أصد واحدة أصد واحدة بس المجتمع إيوه يعني الحديث الصحيحة موجودة فلما يجي يقول ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة سيقول لما روينا من الحديث ولثبوته عن عشرة مم. واكثر واي اكثر الوتر احدى عشرة ركعة متصلين يعني ها؟ الركعة واحدة اهل ما تكرهش لو خلي لو اوترت بركعة واحدة لا نجرش الوتر ركعته من اخر الليل وقبل كده ايه فاوتر بواحدة قرناها اه ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل من لم يوتر فليس منا والحديث الثاني الوتر حق فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل فهو أحمد أبو داود ورواة ثقات في صفحة 183 من خمسة عامل ايه استحمام الركعه الواحده ليه ما هو حابه ان يوترب بثلاثات بثلاثين فليفعل لا يعني فعلوها يعني فعلوها مش لازم ده يعني ده معمول عليه فعلوها مره مرتين يعني مش شرط ان يكون فعلوها يعني استمروا عليها والتزموها ورد احنا قلنا ورض 1 و 3 و 5 و 7 و باي عدد من الاعداد دي من 1 ل يعني انفراد الركعه يمكن يعني لم يرد في غيرها من الصلوات يعني ما في صلاه تنفرد فيها ركعه فيعني عله توهم الايه الكراهه من هذا اما ثلاث ركعات فالمغرب كده مثلا والزياده عن كده يعني يبقى مثل المغرب وزياده كان برضه الحديث اللي قرانا اللي هو ايه يا خشيت الصبح فاوتر بواحده لانه كده قد يشبه على انه ما تعملش كده الا اذا خشيت الصبح مثلا يعني ما مش داري القول يعني في المعنى ده حد بيسال هنا حاجه؟ يعني, يعني محتمل طبعا محتمل يصليها مثنى مثنى يسلم من كل سنتين ويوتر واحده لقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويتر بواحدة هذا هو الأفضل وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم يتر 11 ركعه في بتشهد واحد بتشهدين اصلا بتشهدين ثم يجلس بعد التشهد ولا يسلم يعني ثم ياتي بالركعه الاخيره يتشهد يبقى بتشهدين يبقى جلوسه في الركعه الكام العاشره لو صلى يبقى في الايه في الركعه الثانيه لو... طبعا فيها تشهد داخل. يعني الركعه قبل ركعه التسليم مش عاوز التشهد ده كامل لازم. لازم, ده. لازم لا هو عموما الكامل ولا بص لا كل الصلاه النبي بص لا قال يقول اللهم صل على محمد وغير الشافعيه قالوا لا ما يقولش يتشهد فقط ولا يصلي صلى الله نبي وال بعضهم قال لا تصح والله أعلم لا تصح واحدة لا تصح يعني أنا أعلم ما عاش عارف يعني على كل حال يعني يعني أنا مش فاكر المذاهب دلوقتي يعني مش فاكر مين قال إيه إنما المعتمد طبعا اللي هنا قدامنا ده الحديث صحيحة وثابتة ما فيش كلام يعني لو أبو حنيفة قال ولا كده يعني الله أعلم مين اللي قال يا مسلم جه بعد الأئمة كلهم فلعله ما كانش الحديث ثبت عندهم يعني إنما الإشكال فيه الأحناف والملكية وده من الأسباب للخناب نرجح مذهب الحنابلة والشفعية تعدى سايب طيب انهم بيقلدوا يعتمدوا التقليد وما يبحثوش بحث جديد فيهملوا الأدلة اللي ثبتت بعد الأئمة وده اشكال طبعا في المذهبين الله أن يسود عشر ثم يجلس ويتشاهد ولا ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشاهد ويسلم وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها لقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه أحمد ومسلم طبعا الحديث ده ما يدلش على المراد والله أمن لأن ده بيدل على إن السبعة والخمسة متصبة ما يدلش إن ما فيش تشهد قبل التشاهد الأخير إنما في حديث تاني في الحشية يدل اللي هو في نمرة واحد صفحة سبعة وله عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم صلى سبعا أو خمسا أو ترى بهن لم يجلس إلا في آخرهن ولكن ده ما يمنعش يعني ده روية الفعل ما يمنعش جواز الأصل وهو أنه يجلس في الركعة قبل الأخيرة ويتشاهد ثم يجلس في الأخيرة ويتشاهد مرة أخرى ده أصل في الصلاة عموما إنما اللي فعله النبي إنه ما جلسش صلى الله عليه وسلم فإن تكرر منه هذا وثبت تكرره علمنا أن المستحب هو الإيه؟ عدم الجلوس إنما لو فعل ده مرة خمسة وسبعة وما جلس في ثلاثة وجلس في إحداشر يعني كأنه مرة بيبين جواز الجلوس في الركعة قبل الأخيرة وإيه جواز عدم الجلوس ما يثبتش بيها أنه في الخمسة والسبعة ما يقعدش وفي الباقي يقعد قال وله أن يسود ستا ويجلس ويتشاهد ولا يسلم ثم ثم يصلي السابع وتشاهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام رواه أحمد بسرد جيد قال ولكن أكثر الحديث وأقوى ركعة يعني مفصولة فأنا أذهب إليها يعني يصلي في 200 في وبعدين يجيب ركعه زي ما احنا بنعمل كده احنا بنصلي كتير ازاي بقى مش مصدق مش في 8 الاول بتاع المسجد وبعدين بنرجع نكمل احنا فمنهتم مش بالعدد بقى احنا معدين في العدد خلاص فمنهتم بقى قابل تقسيم الصور يعني يتبقى الصور على بعضيها عشان يتدوب بتاعها يبقى على بعضه وبعدين بنوتر بركعة علشان ما يشقش عن الناس والوقت لو لقينا وقت مثلا متسع في ليلا بنصلي ثلاث ركعات وإن أوترى بتسعين يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسل يبقى كأن ثلاثة وتسعة واحداشر نص عليه مستسنى خمسة وسبعة وفي الحشية ألف سبعة كمان يبقى بقي خمسة بس مش كده يعني مش حلو غير الخامسة ها؟ مين اللي بتكلم؟ صباح. لأ انت ما تتكلمش انت سنقولك اعدادي ما تتكلمش اولة و بس اللي يتكلم صغيرين يبعتوا ورقة عشان تحصوا بالاتهاض عشان انت هتهدس ومش عشان حاجة يعني الحشي يبقى لش حاجة ولهو ان يسوده ويجلس ويتشاه يبقى في السبعة هيصل ستة في, في خمس ركعات يصل من خمس ركعات ستة ركعات لا في السبعة يعني ان ما يصلي سبعة ولم يذكر خمسة ما علينا يعني نعم إن شان الظليل الجبنين هو ممكن بعد تسعة يجلس تشآت عتائج أو في الحراش عتائج ويصلي تسعة ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامن في الشرح فوق مش تحت وإن أوترى بتسعين يسود ثمانية ثم يجلس عقب الركعات الثامنة وتشاهد التشاهد الأول ولا يسلم ثم يصلي التساع وتشاهد ويسلم لقول عائشة رجل الله عنها ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ويمهض ولا يسلم ثم يقوم يذكر الله ويحمده ويدعوه اي ازاي يعمل الحاجات دي يعني اللي هو التشهد الاول طب فين الدعاء اللي فيه قال لا من تعرضه الايه السماء وقالوا السماء نفسه دعاء حتى اقوى في الدعاء وتقل الملك وتقول للديني عايز بيعايز اديك على عفاك إنما تقوله انت راجل كريم وحنون واشيامك ما لهاش مثيل من كذا وكذا وتسكت يبقى ده دعاء ولا مش دعاء طلب يعني ولا مش طلب طال مش يا حمادة انت راجل كريم يا حمادة يقول لي العب غيرها مش ولا عبركم الحمادة إنما ربنا طبعا بيه ويعطي في بيت شعر اللي هو, اللي هو أنهيته اللي أنا قلت ده ويكفي من تعرضه الثناء يعني الثناء كافي أوي في التعرض للإعطاء والإعطاء يعني كده اذا اثنى عليك ايوا اول كده المرأة المرأة المرأة اذا اثنى عليك المرء يوما المرء من تعرضه الثناء البيت الاولاني بقى وانهذ لا يسلم ثم يقوم فيصلي التسع ثم يقول فيا الله احمد ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعناه يسمعنا إياه يعني يسمعناه وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ليه ما أجعل أدنى الكمال؟ نمرة واحد لأن الركعة الواحدة الركع اختلف في أنها مكروهة فيبقى الخروج من الخلاف أحمد من اللقوع ماشي بيقول ورويا من غير وجه أنه كان يوتر بثلاس وقال من أحب أن يوتر بثلاس فليفعل ما هو قال برضه بواحده فليفعل سمعنا خدي وثبت الواحده ما هو في صفحة اللي قلناها الحديث <تصفيق> 83 وتمانين. ومن احبى ما حبا ان يطرب بثلاثم فليفعل ومن حبا ان يطرب بواحده فليفعل فين الوحده فيش لو ما قالش انها لوحدها ولا حاجه إنما ورد عنه يظهر صلى الله عليه وسلم فيعني في ما الحال من هذه الجهة يعني إنه كان مثلا يكرر هذا أو نحو فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة يبقى هنا إيه على الأصل وإنه يتر بوحيدة اللي قابليها ما هو شوش ولا حاجة ولكن بعض العلماء قالوا هو الوتر على بعضه كأن يسلم من الركعتين يبقى كأنها ملتحقة يعني يبقى على بعض كده الوتر بس مع تسليم ولكن مع التسليم بالركعتين إعلقتهم بالوتر إنما في ممرة خمسة هتلاقي كلام يوهم تمشي أتفضل يعني هذا المعنى بيقول ثم يصل الثالثة قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه وهو أفضل لما سبق لما سبق اللوائي مش عارف قال مهنة تسلم في الركعتين من الوتر قال نعم قلت لأي شيء قال لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عنه صلى الله عليه وسلم وقال الحارث سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره إلا أن التسليم أثبت وأقوى أثبت من جهة الأحاديث التي وردت أن يسلم ركعتين ويسلم لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسردها بسلام واحد وده ورد وده ورد يعني الثلاثة هي فيها شيء من الخلاف شوية في التفاصيل يعني المام أحمد قال فيها أو ترى بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي عنده يعني ومفهوم عبارته كالقاضي لا يجوز كالمغرب وظاهر الإقناع والمستوعب وغيرهما يجوز كالمغرب اللي هو ثلاثة بتشاهدين يعني إنما ثلاثة من غير تشاهد أول دية اللي فيها إيه يعني ثلاثة من غير تشاهد ده ماشي أكيد جائز إنما بتشاهدين فيها نظر شوي وقال الشيخ يخير بين فصله ووصله وصحح أن كليهما جائز وأنه إن كان المأموم يرى أحدهما فوافقهم تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن هم مشيين على طريقة معينة فهو يرى الأفضلية طريقة أخرى فوافق الطريقة اللي هم مشيين عليها عشان القلوب ما يختلفش ما يشي يعني ياخد بمذهب غيره تأليفا للقلوب يمشي الحياة ويجوز أن يقرأ من من أو ترى بثلاث في الركعة الأولى بصورة سبح طبعا سبح هي أول كلمة من الصورة ويجوز أن تسمي ما شئت بما شئت والمقصود هنا اللفظ لا المعنى لفظ سبح لا المعنى ما نقول صورة سبح يعني صورة صورة مذكور فيها لفظ سبح أو نقول اسمها سبح ما نجرىش حاجة ما نسمي الصورة صورة سبح ما نسمي صورة البقرة او صوره سبح هي هي او صوره سبحان اللي هي ايه؟ الاسراء تمام الاسراء لانها بدات بسبحان يا حماده بتجيش من زمان خلصت الامتحان؟ هو الخميس وبقى كويس ولا بيضرب لسه العيال والحاجات دي؟ مسكوا لتشو شبعا <تصفيق> حبيبي حماد طيب السيد يبقى هل فيه سورة ابتدأت بسبحان غير سورة الإسراء مفيش هل فيه سورة ابتدأت بسبح غير سورة الإسراء غير سورة الأعلى سبح طيب سبح ويسبح الجمعة بس جمعة والتغابل اتنين سبحة واتنين يسبح في صورة في جزء ايه في جزء قد سمع اتنين سبحة اللي هو يصف وايه واتنين يسبح اللي هي الجمعة والتغابة ماشي والآيات الأربعة يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض أما الحديد وهي ملتحقة يعني اللي هي آخر سورة قبل قد سمع سبحها وما فيهاش إيه والأرض فيها والأرض على طول الشيخ وليد فين يقول لنا اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شممتك الحياء ها <تصفح> ان شممتك الحياء في الشكل الحقيقي الحياء أمقد كفاني حيائي أمقد كفاني حيائي فين دي أمقد كفاني دي آه يعني أنت أصدق الجزء أولا يعني أذكر حاجتي أمقد كفاني حيائي نشيمتك الحياء بس يعني نشيمتي بقى الحياء <تصفيق> حياءك نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاهو من تعرضه الثناء تعرض يعني الطلب يعنيه بطريقة ما يتعرض للعطاء ازاي بمجرد الثناء مش لازم يطلب كيف يكون الوتر سيسرق عد بسلامين شفء ووتر ويطلق على الوتر في هذه الحالة انه ركعة واحدة مش فهم السؤال يعني هو طبعا ما هم مش واتر فإنما يعني العلماء اللي قرأنا عنهم جعلوا ثلاث ركعات الواتر جعلوهم مفصولين بسلام سلام أولان وسلام تاني يعني وسموهم على بعض الواتر إنما هل تطلق عرقتين أولين الشافع ولا الشافع ده على كل ركعات قيام الليل وبعد كده الوطر ثلاث ركعات مكون من ركعتين بسلام وبعد ركعة بسلام يعني هم الأسماء يعني ما هيش إيه؟ ما عندناش مشكلة في الأسماء انما طريقة الصلاة أنك بتصلي ثمان ركعات طوال وبعدين تجيب ثلاث ركعات الخفاف دول بالنسبة لقيام الليل يعني بهذه الطريقة ركعتين وسلام وبعدين ركعة وسلام او تلات ركعات بسلام واحد كده ماشي وكده ماشي سميهم بقى شفع واتر سميهم واتر على بعض فالظاهر ان هم التلاتة واتر ان ده تقسيم للوتر الثلاثي يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بصورة سبح وفي الركعة الثانية بصورة قل يا أيها يعني الكافر وفي الركعة الثالثة بصورة الاخلاص بعد الفاتح ويقنط فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية يبي وريرة وأنس وابن عباس مرجى الله عنهم وإن قنت قبل الركوع بعد القراءات جهز لما روى أبو داود عن أبي, عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء دعاء اه بيدعو بيدعو اثناء اما يقنط يعني بيدعو بيرفع عادي يرفع ايدي عادي زي اللي بيدعو بيدعي كده ايه قلة الادب دي لا الدعاء بترفع ايدك كده بوقتي الشحات ما بيجي يشحط مش بيعمل ايده كده عشان بتغطله فيها حسنة اش كده ما نطلب من ربنا نمد ايدينا الاثنين لو الشاحات مد ايدينا الاثنين للناس يقولوا ده ايه ده ايه للزق وطماع انما عند ربنا ايه ما يجواش حاجة ما تبقى طماع بل مستحب ايدينا الاثنين نعايزين خيارات كتيرة ويدل على شدة الحاجة برضو ان ايد واحدة مش هتكفر وبعدين قالوا تضم صوابعك ما تفتحاش ما تحطش حاجة في ايدك يبقاش في ايدك منديل يبقاش في ايدك حاجة عشان الخيرات يظهر هتنزل فما يبقاش في حاجة تمنع ماشي وبقى نمت امسح واجهك بقى باللي ايه بالحاجات اللي نزلت دي بتسريبني تالتي امو تقول لي نعمل ايدك كده هذه الأدب هذه الأدب في الدعاء يعني أنه يعمل كما هو طبعا قرة عين يعني في الأدب مع الناس اللي أنتوا عارفين يعني المنوفية بتبقى أي عمل أي مع الناس طيب لأما صح عنه صلى الله عليه وسلم وراتبا هريرة وأنا أسر معباس وانقنت قبل الركوع بعد اقرأت جزن مراء وبنود وانقنت قبل الركوع بعد طيب قرأنا الحديث فيرفع يديه إلى صدره يبقى حذاء صدره فيه ناس تسيبها على رجليها تحت كده السيد ما الشيخ سامر يعمل كده بس يظهر ايدي ضعيفة شوية يعني فيحطها يرميها على رجليه كده وفيه ناس ترفعها قوي يعمل كده اوي اوي اوي والنبي صلى الله عليه وسلم يرفعه الى صدره لكن قالوا كان اذا اجتهد في الدعاء اذا اجتهد يعني دعاء شديد شوية فكان يرفع يديه حتى يظهر بياضه ابطيه صلى الله عليه وسلم يعني بيرفعها اوي الظاهر لحد ما يبقى ان الناس تشوف بياض ابطيه يعني يبقى قدره هدى ايه بقى تقدر تقدرها كده مم. ولو كان مأموما يعني برضو المأموم يرفع يديه بس طبعا في الصلاة ما يمسحش وجهه وزي ما يمسح بقى خارج الصلاة عنه روان الجمهور على أن الكنوت بعد الركوع مش قبل الركوع طيب موضوع بطون اليدين لحديث ملك ابن يسام مرفوان إذا سألتم الله فاسأله ببطون أكفيكم أكف ولا سيسأله بظهورها رواءه داود من الخمسة إلى النساء من حديث سلمان إن الله استحي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين ويكون بينهما فرجة في ناس تلزأ إيديها في بعض كده لا بينهم إيه مساف بين اليدين وبعض ويكون بينهما فرجتهم ورفعوا اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا قال بعضهم رؤيا فيه نحو مئة حديث ثلاثون من الصحيحين أو أحدهما واستحبابه في القنوط مذهب أبي حنيفة والشافعي استحباب الرفع يعني وما اذهب برضو الإمام أحمد ألي يرفع من الليل دول بس فيقول جهرا اللهم اهدني في من هديت أصل الهداية الدلالة وهي من الله التوفيق والإرشاد وعافني في من عافيت أي من الأسقام والبلاية والمعافية أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك إيه اللي من الناس ها أي أن يخص الناس ليه أذى الناس إنما لو جيه أسد و و همضك همضة. لو جيه مطر وغرأك وغرأ بيتك لو جيه سيل لو جلم إيه يعني النار إيه الناس يعني والناس طبعا أشر الشر الناس <تصفيق> يا الله دي المشكلة إنما... الحاجات التانية ما علينا طيب عافاه الله محى عنه الاسقام عافيا مصدر من عافى واسم منه وقلنا بقى حتى اذا عفوا ها وقال قد ما بقى انا عايز تكمل ايه عفو يعني ايه بقى <تصفيق> <آه>؟ <تصفيق> بقى عافي <تصفيق> <م file> مش كده اه زادوا زادوا يعني اشتدوا وانصحوا قويوا والله أعلم وتولني في من توليت الولي ضد العدو من توليت الشيء إذا عتنيت به أي من وليته أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة يقول لك هذا يا لي هذا قال تعالى يا الذين امنوا ايه ها لؤنكم من الكفار وليجد فيكم ايه غلظ يلونكم آه. نقول في البيت التالي يعني اللي بعد ده على طول اذا لم يكن بينكم وبينه وصيط هو وصيط يعني كإن يتولني في من توليت يعني قربني وصلني بك أو إيه انصرني تأكون نصيري ولا أكون عدوا لك سبحانك أجعلني من الأولياء من أوليائك الصالحين يعني من تنصرهم وتقربهم المعنيين جميعا يعني فإن الأولياء اللي هما إيه مين الأولياء أولياء الله اللي هما مين ها أهو ترى أنه ورد في لفظ الإمام مالك وأبو حنيفة يعني اتمم كده ثلاثة من الام الكبار لم تكن الفقهاء واولياء الله فليس الله وليه والفقهاء هنا مش معناه العالمين بالفقه فقط فقهاء يعني ايه العلماء بالدين الذين فهموا الدين حق فهم فأورثهم الايه الخشوع يعني انتفعوا بالعلم يعني مش اللي حفظينه وخلاص كما قال الحمار يحمله اسفارة لا يعني انتفع بي فسؤال الولاية وده سؤال يمكن الناس ما بتسألوش على اعتبار انه مستبعد يعني عن امثلنا ولكن ما يعني مش مستبعد مية يعني ممكن واحد يبقى والي برضو من هن درشحاك اطلبوا الولاية عسى هم تأخذوا يعني ما يناسبكم منها تبقوا اولياء كيدي الصالحين زي الناس اللي قابلوكم ربنا ي... ي... ي... ي... يعلي الامة بكم كان عندنا اولياء كتير قبل ما تيجوا انتم ويتغير وتيجوا كان عندنا اولياء نحسبهم كذلك والله وحسيبوا لهم اذكى الله يا احب لكم انا قصص يعني عنهم اش كده بقى بقى حكيت بره حاجة هم؟ لا ده دول الصياع بتوعنا انما الاولياء دول كان حاجه ثانيه بيقولوا غريب ان اماتوا شباب وكان المقربين بيموتوا. واللي بقين دول ولذلك انا ما موتش عشان ربنا يعزبني بيكم يعزبكم بي يا دي عمر الاولياء ما هتقول اللي بقى بتعبانين عايزين استهلوا الحشي وبارك لي فيما أعطيت أي أنعمت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعالي راه أحمد التنذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتِ الحديث ذا الروادي ما في هاشكد ورواه البيهقي وأثبتها فيه ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد اللهم إني أعوذ برضاك من سختك وبعفوك من عقوبتك وبك منك اظهارا للعجز والانقطاع لا النساء خلاص خلص با اللهم إني دا في المتنة با العجز الضعف والانقطاع بمعنى العجز أي بك من عذابك قال الخطبي والخل خالي وغيرهما في هذا معنى لطيف وذلك أنه سأل الله أن يجبره بالرضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته والرضى والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والمؤخذة فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله تعالى أظهر العجز والانقطاع وفزع منه إليه واستعاذ به منه لا غير وبك منك ما ألشي وبك من إيه من غيرك لأنه ما فيش مقابلة. مش يحصل مقابلة هنا لا بالند ولا بالضد لأنه كله بالنسباله الظالم عجزة والانقطاع لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ناه ولا ننهني يعني نصل إلى النهاية يعني. ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اعترفا بالعجز عن الثناء بما هو أهله يعني وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلة روى الخمسات عن علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتر ورواته ثقات بس دف آخر الوطر يعني في النمى علشان يجعله في القنوط فيه نظر شوي قال التلميذيب لن يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا احسن من هذا وله أن يزيد ما شاء مما يجوز به الدعاء في الصلاة ولشيخ الإسلام نبذة في دعاء القنوت مشهورة يعني دعاء أدعية كان بيادوا بيها وطبعا في برضو سندها ليه نظر برضو يعني بعضها ممكن مما كلها الله أعلم ماشي. اللهم صلي على محمد لحديث الحسن السابق وليما روى التلمزيه عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض حسن بن عليدة طبعا رضي الله عنه لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم وفيه مقال روية مرفوعا وفيه مقال وزاد في التبصير وعلى آل محمد واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة أيها ده رواية الرواية الثانية هي المعتمدة لا يمسح القانت نقله الجماعة وفقا للشفعي وغيره لا يمسح القانت ما يمسحش لا يمسح وجهه في الصلاة وده أحوط وأفضل والله أعلم إنما يعني لو مسح ما تتخنقش معي إنما الأفضل أنه ما يمسحش المختار يعني فإذا فرغ من دعائه هنا خرج الصرر قول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رأى الترمذي ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره ويؤمن مأموم ان سمعه إن سمعه يؤمن عليه ما يقولش زي ما هو بيقول شوف نمرة ثلاثة أن يؤمن على الدعاء على قنوت إمامه خاصة ان سمعه قال الشارح لأن أعلم خلافا في ذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف قوله إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت وارتبنت عليك اللهم إنا نستعينك ونحوه اللهم إنا نستعينك ده اللي هو إيه بقى حد حفظك ده دعاء كبير على بعض كده اللهم إني نستعينك إيه نستهديك اللهم نستعينك ونستهديك ونستغفره ها إن عذابك الجدة بالكفار ملحق ورويا أو احتمل ملحق ملحق بيهم آه الجدة أو ملحق الجدة بهم يعني كده يا كده هي. اللهم عذب الكفرات اللي لنا انت بقى الشيخ عبدالله محفظهوه لكل يوم يقول شكده؟ ميزة الصلاة اه ادي ميزة الصلاة مسجد الصبر كنت هقول في مسجد القبر تحت كده وتحطوله ريحة فضيعة تموت والبحر صبر فعلا محقيقة لازم تصبر تروح هناك تصبر بقى يعني حتى الطيب اللي بيحطوه يحطو طيب حاجة يبقى أفضل واقف بقى بخشش المسجد أبداً لما كمه الصلة من الريحة الفضيعة اللي بيحطوها مش عايب جايبينة منهم دي بيرموها في الأرض يعزبوا المصلين حسين يصبروا ياخدوا سواب زيادة يعني ماشي ايه السيد بيقول ايه وإن لم يسمعه قنة لنفسه كما لو لم يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ وإذا رد السجود رفع يديه نص عليه لأن القنوط مقصود في القيام فهو كالقراءة رفع يديه يرفع يديه يعني الرفع اللي في الصلاة وقيل لا قاله الفروا وهو أظهر ومن لا يحسن القنوط يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة أو يسأل المغفرة ونحوه إذن ما يعيش حافظه يقوم بقى يعني أدعي قيسة الوردة المهمة وطبعا من أهمها اللهم أتنا في الدنيا حسنة يقولي في حيث يوه 8 نصفين بيقول هنا طبعا ما يؤمنش ولكن انا قرأت في موضع تاني إن إما يؤمن وإما أن يقول مثل ما يقول الإمام وطبعا التأمين على اعتبار الأبيات اللي انت جبتها لنبي إنه هو الصناء دعاء مين قال لك المان ارضى ان احمد صلاح يوصلني بعد الدرس فضل روح انت واحمد صلاح مش احمد صلاح في المقاطعة ولا ايه انا مش فاكر عمل ايه بس ان نشوف له حاجة نعطو عليه في ناس كده يعني بحب لا يعني ده موضوع موجودش علاقة بحاجة لو اتطرق مجاش غمراوي استخبل ايه خلاص ولا ههزر معاك ولا هضرب امثلة بيك ولا اي حاجة كل ما اقوله كلمة يطمس لا لا لا لا بقوله انت يعني في ناس مخصوصة كده ومه هزر عليها بقول كلام وقل امثلة عليها يعني انه ما يزعلوش مثلا فبقوله ودي مخه مثلا واحد غبي مثلا زي طارق مان قلت حاجة شبه كده فزعل طيب خلاص بقى هو حر لا وبعدين وانا بقى هعتقه بعت لي بقى رسالة وقال حاجات وبتاعها طبعا انا بقى سبت الموضوع ومسكت بقى في الرسالة عمل ايه وثوى ايه وكتب لي بقى وهذا مما يختلف فيه الانظار هيزعل تاني قلت له انظار يعني شفت بقى الفخفخة اللي هو فيها يعني انت نظرك حاجة وانا نظري حاجة تانية ويعني وعمل رأسه براسي وفي بالك اولا عمل نفسه انظار يعني ممكن ينظر برضو ويقدره كده لا او هسيبك وانت فاكر انت وقعت نفسك في حاجة وبعدين انا بقل له انا بس فاكرك زعلان ان انا ما سمعتش كلامك في الموضوع الفلاني وعملت حاجة تاني قلت اه اه كمان انا مكنتش عارف لك هدي انا زعلان منه ولا حاجة فهو طبعا الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى يعني بيظهر برضو لان انا غلبان وربنا طبعا ولي يجي على الولاية ما يكسبش فيظهر لي بقى الحاجات اللي بيعملوها ويبقى انا قصدي كويس وعايز اهزر معاه ولغيه ودلعه وكده يقوم بقى الحاجات دي بتظهر لي بقى كل البلاوة دي المال ايه الحاجات بتاعت ربنا دايه بقى مستخاب بفكر يعني لا انا في الحاجات دي بقى فظيع يعني القعدة تعرف كل ما أهزأك أو بهدلك وبتاعه تعرف أنه بحبك زيادة على طول قاعدة كده واللي بحبه لازم ألغيه يعني أعمل معاه موضوع أو ما أتكلم أجي بسرته أو يعني مثل ود عمري ده كل شوية عودة التريع عليه يبقى أنتوا فهمتوا على طول الناس اللي ما بكلمهمش حاجة من اثنين اللي ما بحبهمش يعني مش لازم اكرههم بس يعني مفيش يعني مفيش يا اما بخافي يزعله يعني مثلا واحد حساس شوية بتاعه كده يعني او معرفوش بقى اصلا يعني لها كده طب احرضك هارك انت مزعلش اشيك بتجيت امتي <تصفيق> <تصفيق> طب وانا سايبك وانا مش سايبك <تصفيق> طب وانت اكتر واحد بس بتزعل برضو تتقمس تقول لي ده كلام تقول وانا بستغفر ربنا سبحانه وتعالى ومش عجب فكش او عمال يا عبك اوه معايا عشانه ايش ربا أي حبيبي مين اللي بيقول الساعة كم دلوقتي الساعة كم عشرة عشرة لخمسة يا ست عشرة لخمسة يعني ان كتابة كتابة يوم الجمعة واول مرة زور العروسة كان الجمعة اللي بعديها بالمحالة والخناء ووسطوا الشيخ وسامع العظيم نفسه عشان يقولي راي زور العروسة يعني الشيخ بتاعي هو اللي قلت له مش خلاص كتبنا الكتاب وانتهيين قال لا اروح زورها مش تزور العروطة فطبعا انت اكاتب كتابك يوم ايه يوم الجمعة الجمعة الجاية هنسيبك تمشي بعد ده خلص الدرس وان انت بتمشي نخلص القنوط بس ودرس السياسة ومتمشي على طول ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخرها ويؤمن مؤمن من سمعه ويكره قنوته في غير الوتر رؤي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن درداء رضي الله عنهم يعني ايه في غير الوتر يعني في الوث رويح مثلا ولا في الفرائض الفرائض مش كده وراوى الدارة قطنية عن سعيد بن جبين قال أشهد أني سمعت ابن عباس رجل الله عنه يقول أن الخنوط في صلاة الفجر بدعة وهذا لا يثبت دعو الله أعلم لا يثبت طيب بيقول إيه؟ إيه هذا الحديث رواه البيهقي وغيره عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي أنك رف صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرم وعمر واثمان وعلي أكانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث لهو الخمسة والصحاء والتلمذي وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم انتهى وبه يقطع أنه لم يكن سنة راتبة إذ لو كان سنة راتبة يفعله صلى الله عليه وسلم كل صبح يجهر به ويؤمن من خلفه كان سبيله أن ينقل في نقل جهر القراءة ومخافتتها وعدد الركعات فمن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير الموضوع هذا يطول بل مرة جايبة شاء الله عشان خاطر حمادة تلغي لك دروس مخصوصة عشان خاطره ما عايزين نقوله لو مرة جاي نقول مسألة الواتر دي هو شيخ الاسلام وكلام ابن الخيم فيها يلا طلع ورق عشان نكتب السياس درس السياس ايه بيش سياسة مش قالوا عايزين سياسة الود عمورة ها Sesa no gasa